بوك تو تريدسات دوا اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون <تصفيق> في المطعم أربعة في المطعم أربعة أدنو پورسيو كارتوبل فريس كتشبم 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 بورسي مايونيز و2 مع المايونيز 3 بورسي مقلي كبسهز جرشيصيو و3 سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل الماسترد شو واز هي زووتشيف ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات هوسياك فاصوليا عندكم فاصوليا عندكم فاصوليا هوسيه تسفيتنا كابوستا عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ ييمو هوتشي كوكوروذو احب اكل الذره احب اكل الذره ييمو هوتشي اوغيركي احب اكل الخيار احب اكل الخيار ييمو هوتشي بوميدوري Охіббу екла таматим. Охіб екла таматим. Чи jistaве такуше хоче порей? Етухіббу айдан екла кураф? Етахіб айдан екла кураф? Чи jistaве такуше хоче капусту? اكل مخلل ملفوف تشي سيتا ڤي تاكوش اوخوتش سوتشيفيتسو اتحب ايضن اكل العدس اتحب ايضن اكل العدس تشي سيتا تاكوش اوخوتش موركڤو اتحب ايضن اكل الجزر اتحب ايضن اكل الجزر تشي سيتا تاكوش اوخوتش بروكولي اتحب ايضا اكل البروكلي اتحب ايضا اكل البروكلي شيستي <تصفيق> تاكوش اوخوتشي تشيرفوني بيريتس اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو ياني لوبلو تسيبولي لا احب البصل لا احب البصل я не люблю маслин, ла охібу зейтун, ла охібу я не люблю грибів ла охібу футер,